Innalla dina ja rubuna asuata hummendawasuulilla iguleik. Ulaikalla dina mtahana humma, mukolo, bagun littä poa. Lahumma rufira tuua, ajahun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 نبئ فتبين فتبين أن تصيب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله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 وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قوم لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى إِنَّهُ خَيْرٌ وَلَا نِسَاء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمسوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فَأُولَئِكَ هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من يا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 واتقوا الله اللَّهَ الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا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 وَإِنْ تُطِيعُ اللَّه وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَاجُ وَجَاهَدُوا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 يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن